وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا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 ف في الليل وَوسَخفرَ الشسَ القَمر وَوسَخفرََ الشسَ وَقَمَرَ كلُجريل ج مسََّ ذلك الله رَبّكُم لَ المُللك والَّذينَ تَدونَ مِدُه ما يَمكونَ موقُ ميب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء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 إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله البصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور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 نَذِيرًا كَبِيرًا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا لَذِي وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ لَكِ الْعَذَابُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابٍ بِسُودٍ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الله عزيز وَف إِ الذيين ييتلون كتابابَ اللهَّ وَقام الصَّلَةَ وَأَ فَقُ مَّا رَزَقُناهُم سِو وَعَانية وَأَنفَقُ يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والَّذ أَ حَنَ إلَيكَ مِن الكِتابِه وَ الحَقُّ مصَدّقَ لِمَا بَْنَ يَدَي إِ اللهَّهَا بعبادِهِ لَ خَبير بَصيد ثمَُّ أََسْنَ الكتابابَ الذي نَفقَ مِنْ ععبادن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ أَلَم نُعَ مِرْكُبم يَتَذَكَّرُ فِيهِمَا تَذَكَّرَ وَجَ أَكُب النَّذيد فَذُوقُ فَمالِ الظَّالِمينَ مِن الن الصيد إِ اللهَّه عَمُ وَإبِ السَّماواتِ وَالْأَبْ إِهُ عَمُ بِذاتِ الصّدُور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 وَرأيتُم شرركَ أَكُمَّ بينَ تَدْونَ مِندُون اللهِ أَرون ماَاذاَا خَلَقُ مِنَ الأأَرض أأَروني ماذاَا خَلَقوا مِن الأأَوضِ أَمْلَهُم شِرركُ فِي السمواتِ أَم تَنهُ كتاببا فَهُم على بَينَةٍ مِنْ بَلِ الَّذِينَ يَعِدُونَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَغَفُورًا وَأَقُصَمُوا بالِلَّهِ جَهْدَي مَالِهِ لإِ ج أَهُم نذ لا يَكَُّ أَحدَ مِن إحْدَأُمَم فَلََّ جَ أَهُم نَّذِيم ماَا زَادَهُم إلا نفورا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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا فِي الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذابة